الحمد لله رب العالمين وصلى والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في المرة الماضية عند قول المصنف الأمر بشيء ناهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر ضدك والنهي استدعاء تركب القول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والترد صيغة الأمر. والمرادب إلى إزاحته أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ذكرنا طرف من مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده في المرة الماضية، وذكرنا أننا سوف نعيد هذه المرة مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده نهي عن ضده مرة أخرى. مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده صحيح كذا؟ نذكرنا طرف. وقلنا أن الكف سبب الأمر بشيء نهي عن ضده. مسألة الأمر بشيء نهي عن ضده مسألة التي السبب في إثاراتها وكون الخلاف الحاصل بين المعتزلة والأشاعرة. الخلاف الحاصل بين المعتزلة والأشاعرة. الإمام الجويني في الورقات ذكر أن الأمر بشيء ان الأمر بشيء نهي عن ضده. بالنهي عن الشيء أمر ضده لكنه في كتاب البرهان خالف هذا الكلام وذكر أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزم الشيخ الشنقيطي يقول هذه المسألة التي يكون من المسائل التي فيها النار تحت الرمات لأن هذه المسألة مسألة متعلقة بعلم الكلام مسألة متعلقة بعلم الكلام خلاصة الكلام في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده. خلاصة الكلام في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده أن هذه المسألة أثارها المعتزلة لأجل مذهب الأشاعرة في صفة الكلام. مذهب الأشاعرة في صفة الكلام أن الكلام كلام نفسي أن الكلام كلام نفسي يعني إيه الكلام كلام نفسي يقولون أن الرجل لم يتكلم بصوت وحرف إنما معنى قائم بذاته هذا المعنى القائم بالذات هذا المعنى القائم بالذات هو الذي يسمونه الكلام النفسي تمام؟ المرتزلة سألوهم هذا السؤال هل الأمر بالشيء هل المعنى الذي قام بال النفس بالشيء هو هو المعنى الذي قام بالنفس في الضبط طيب ليه هذا السؤال المرتزلة أرادوا أن يشغبوا عليهم طماع يا خالنا ولا مش معايا؟ أن يشغبوا عليهم إحنا عندنا ماذا بأهل السنة أن الله جل لم يزل متكلما بما شاء ماذا شاء تمام طيب أي أن صفة الكلام صفة قديمة نوعي حادثة الأحد هذا معتقد أهل السنة الأشعار يقولون الكلام كلام نفسي والمعتزلة بيقولوا ان الكلام كلام صفة حادث. بيقولوا إن الكلام حادث وليس صفة من صفة لازر. فالمعتزلة أراد إن هم يهزموهم ويشغبوا على مذهبهم. فقالوا لهم إن بتقولوا إن الله جل يتكلم إنما قام بنفسه معنا. قام في نفسه معنا. هذا المعنى رحمكم الله. عندما أراد أن يأمر هل هو هو نفس المعنى عندما أراد أن ينهى أم لا يبعدين نفهم نتصور المسألة هل المعنى القائم بنفس المتزل بيسأل الأشاعر هل المعنى القائم بنفس بالنفس عند الأمر هو هو المعنى القائم بالنفس عند النهي أم لا تمام طيب المسألة دي عند أهل السنة ليه تصور؟ لا ملهاش تصور ليه؟ لأن أهل السنة بيقولوا أن الله جل لا يزال متكلم بما شاء ما تشاء فالله جل إذا أراد أن يتكلم بقم تكلم وإذا أراد أن يتكلم بيقعد تكلم طيب هل تكلم تستلزم هل, أنا لما هل الأمر بقم يستلزم النهي عن القعود يستلزم لكن ليس عينه لأن هذه حروف غير هذه الحروف قم ليس مثل لا تجلس تمام دي حروف ودي حروف دي كلمة ودي كلمة أخرى فأهل السنة المسألة دي مش تقبع عندهم إنما ممكن منهم اللي يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى من جهة المعنى يعني أن قم نفس معنى لا تجلس قم نفس معنى لا تجلس لكن ما هيش هيها ما هيjective بالضبط لأن إحنا عندنا الألفاظ إيه مختلف طب اللي ما عندهم شيء مسألة الألفاظ دي اللي ما عندهم شيء نطق بالألفاظ اللي هم الأشاعرة قالوا إيه لو قالوا إن المعنى بتاع قم هو هو المعنى بتاع بتاع لا تجلس هيقعوا في إشكال إيه هو الإشكال ده الإشكال ده إن هم بينكروا على الكعبي قوله في المباح فلو التزموا بهذا الكلام سيوافق الكعبي في ذهب إليه طب إيه بقى كلام الكعبي في المباح الكعبي مذهبه أنه ليس هناك في الشريعة مباح وأن الفعل المباح الذي تفعله ما هو في الحقيقة إلا إما اترك لمحرم أو ترك لواجب فإن كان تاركا لواجب كان فعله محرما فإن كان تاركا لمحرما كان فعله واجب يبقى الكعبي بيقول ما فيش حاجة اسمها مباح في الايه في الشريعة ليه بيقول ان انت الفعل اللي المباح ده لما انت عملته تركت محرم يبقى هذا الفعل واجب طيب ولو تركت بيه واجب يبقى هذا الفعل ايه محرم فيقول يبقى ما فيش عندنا حاجة اسمها مباح طيب كلام الكعبي ده غلط ولا صح لا كلام غلط هنرد عليه بايه هنرد عليه بأن دلوقتي أنت بتقول أن هذا الفعل صار واجبا لأنه ترك به محرما طب إذا ترك المحرم وفعل محرما آخر هيقبى واجب لأنه ترك به محرما آخر لابد من وجود مرتبة بين المباح بين الواجب والإيه والمحرم هي مرتبة الإيه؟ المباح فبيقول لا المباح في الحقيقة من حيث المعنى هو ترك به محرم فيكون واجب فالأشعر خافوا أنهم يقولوا الأمر بالشيء ناهي عن ضد من جهة المعنى فلما يقولوا كده يقول طيب ما أنتوا اعترضتوا على الكعب لما قال كده وقال المباح من جهة المعنى ما هو ترك تركه مأمور فيكون محرما أو فعل واجب في فيكون واجب فعلشان يطلعوا من المطب ده ما قلون إيه قالوا لا الأمر بالشيء ليس ناهيا عن ضد لا هم ما مغافقش الكعبي في الكلام لكن حذرا من موافقة الكعبي قال الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزم طيب المسألة دي احنا كل كلامنا على ايه على المعنى القائم بالنفس معنى القائم بذات لازجل طب في الواقع بقى لما أنا أقول لك قوم هل قيامك ده هو هو لما أنت ما تقعدش آه طيب هل النقطة دي محل خلاف لا إيقبأ في من جهة من جهة الفاعل الأمر اللي هيمتثل هي الأمر الأمر بالشيء في حقه يستلزم ترك الضد يبقى الملتزم بالأمر المأمور لكي يلتزم بالأمر لابد له من ترك الـ الضد تمام هذا القدر محل اتفاق بين الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة هذا القدر محل اتفاق قم قوم ضد إجلس فلما أقول له قم كأني قلت له لا تجلس فالأمر بالشيء في حق المأمور مستلزم للناهي عن الضد طيب ده محل اتفاق إيه محل الخلاف محل الخلاف هل الأمر بالشيء يقولوا بقى لو قال له قم هو هو في حق المأمور زي ما لو قال له لا تجلس الخلاف بقى في حق الآمر هل هو لما أراد قم قام بنفسه معنى هو هو لما أراد لا تجلس ولا المعنى القائم بنفسه اختلف المسألة دي لها تصور على مذهب الأشاعرة لكن ليس لها تصور على مذهب أهل السنة لأن أهل السنة يقولوا لما قال قم غير, غير لما قال إيه لا تجلس فهنقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد عند أهل السنة أما عند الأشاعرة فحذر قالوا أن من جهة الآمر الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد <تصفيق> أنتم معي يا أخونا؟ من جهة الامر قالوا الأمر بالشيء لا يستلزم نهي عن الضد ده معنى وده معنا كلمة معنى عندهم مرادفة لللفظ عندنا المعنى القائم بالذات يعني اللفظ لكن هم يحذروا ويقولوا لأن هم بيقولون كلام صفة نفسية صفة, صفة أذلية صفة أذالية صفة أذالية بالذات فعلشان هم بيقولوا ان صفة الكلام النفسي أن غازل لم يتكلم إنما الكلام النفسي ده معنى قائم بالذات فيقبل اللي احنا بنسميه كلام هما بيسموه ايه معنى فهل المعنى الذي أراده عندما قال قم هل هو المعنى الذي أراده عندما قال لا تجلس المعنى اللي هما يقصدوه اللي هو الايه اللي احنا بنسميه ايه اللفظ فهل لفظه عندما قال قم هو هو لفظه عندما قال لا تجلس لا تمام لأجل ذلك ذهب المت... الأشاعرة إلى أن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه اللي صرح بهذا من الأشاعرة الجويني والغزالي كلامهم واضح وصريح في أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من جهة المعنى ولا يستلزمه كلام الجويني في البرهان وكلام الغزالي في المستصفى واضح جدا في هذا المذهب لكن هذا ليس معناه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده هذا الأ لكن هذا ليس معناه أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده في حق المأمور لأن الكل متفق بما فيهم الأشاعرة على أن المأمور في حقه الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد في حق إيه المأمور؟ فلأعزينا لخص الكلام ده هنقول إيه هنقول هذه المسألة. فالأمر بالشيء نهي عن ضد إما أن تكون في حق الامر وإما أن تكون في حق المأمور أما في حق المأمور فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضد في حق المأمور ما فيش عندنا بقله معنى ولا لفظ لا. إنما في حق المأمور الأمر بالشيء سيستلزم النهي عن الضد أو سيستلزم ترك الضد تمام ده في حق المأمور وهذا القدر محل اتفاق أما في حق الامر. فالأشاعر قالوا ليس أمراً قالوا الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد أو آسف اللي قالوا بكده الجويني والغزالي حذرا من موافقة الكعبي من المعتزلة في إنكاره للمباح وبالتالي قالوا الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد وليس هو النهي عن الضد من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى تمام طب ليه أنا بوضح توضيح ده كله بادحت وضحته كل لسبب. انت خلاص فيهم طو أصل نسألهم العلماء المتقدمين أطلقوا هذه العبارة الأمر بالشيء نهي عن ضد ومنهم من قال الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضد. فجاء الأصوليين من بعد الغزالي نقلوا صورة المسألة واختصروها. فدرج المؤلفون بعد ذلك على أن الأمر بشيء نهي عن ضده في حق أو ليس نهي عن ضده أن هذا الخلاف في حق المأمور وليس في حق الإيه؟ الامر وإحنا قلنا لسه من شوية أن في حق المأمور هي محلة اتفاق فأجروا الخلاف الذي هو في حق الامر في حق المأمور أنا بنبه التنبيه ده كله عشان النقطة دي أن أنت لما هتفتح من كتب الأصول اللي بعد المستصفى هتلاقي الأمر بالشيء يستلزم نهي عن ضده أو لا يستلزم نهي عن ضده وما تكلمش في حق الآمر ولا في حق المأمور ومن أتى بعده جعل هذا الخلاف في حق المأمور واللي جيب عديهم أم عامل أم فرع على الخلاف في هذه المسألة فروع عملية والصحيح بلا شك أن هذه المسألة لا يتعلق بها فروع عملية لأن في حق المأمور الكل متفق على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضوت عن وضحت كده يا خنة اللي رجع الكلام التوضيح اللي أنا قلته ده هيلقيه في البرهان وهيلقيه في المستصفى الكلام واضح جدا جدا جدا في التفرقة بين الامر والمأمور بين أن يكون هذا في حق الآمر وبين أن يكون في حق المأمور هما بيقولوا في حق المأمور الأمر بالشيء يستلزم نهي عن ضد من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهو لن يستطيع أن يلتزم بالشيء إلا إذا ترك ضد لأنه لن يتم الفعل إلا بترك الضد لكن لو قدر اكتماع الفعل وترك الضد في حق الآمر ما كان لو قدر أن يجتمع في حق المأمور ما كان ذلك ممتنعا في حق الامر على كلام الجويني وكلام الغزالي. الجويني. خلاني بقى أفصل تفصيلا كله أن الجويني لي كلامين، كلامه هنا في الورقات وكلام تاني في الإيه في البرهان. تمام؟ دي النقطة الأولانية نية. النقطة الثانية أن بيمقل أن الجويني والغزالي هما الوحيدين القائلين الذين قالوا بأن الأمر بالشيء ليس نهينا عن ضده ولا يستلزمه وغالب العلماء يجعل هذا الخلاف في حق المأمور والصحيح أن هذا الخلاف إنما هو في حق من؟ في حق الآمر وليس في حق المأمور وصلت كده أنا عايز حتى أبقى إلخصه يقول لنا بقى الخلاصة بتاعت لنطمن كده منه Anlatılıyor ama bir şey Tamam. سر <تصفيق> تمام <تصفيق> هو معنى حادث على ماذا في هذا ممتاز هو بيقول بعد ذلك بقى والنهي استدعاء بالقولي هو دونه على سبيل الوجوب ما ذكرناه في الأمر هل الأمر على الفور أم لا؟ سنذكره في الإيه في النهي. قلنا الأمر على الفور. قلنا في الأمر على الفور مذهبين مذهب الأول أن الأمر على الفور والمذهب الثاني أن الأمر ليس على الفور لكن على جهة لا تفوت المأمورة به. صح؟ طيب النهي النهي لابد أنه يقنا على الإيه الفور لي. تنخرم صورة النهي بارتكاب الإيه. المنهية عنه ولو مرة واحدة لما نقول لا, لا تجلس لو قعد مرة واحدة يبقى خلاص هو كده ارتكب المحظور يبقى النهي يقتضي الفور يبقى النهي لابد أن يكون على الإيه؟ على الفور طيب هل النهي يقتضي تقرار نقول هذه المسألة غير متصورة في النهي لأن المطلوب في النهي هو استدامة الترك المطلوب في النهي هو استدامة الايه الترك، فلو أخل بهذه الاستدامة لحظة واحدة فاتت صورة الإيه النه لو أخل بهذا المتروك بهذه الاستدامة لحظة واحدة فاتت صورة الإيه النه يبقى هذه المسألة غير متصورة في الإيه في النه طيب قلنا الأمر يقتضي الوجوب بإبنها يقتضي التحريم إلا إذا صرفته قرينا عن الإه، عن التحريم إلى الكراه أو الإباحة أو إلى معنى آخر. تمام؟ يبقى الأصل في الأمر في النهي أنه يقتضي أيضا الإه التحريم. طيب كان بيقول الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. كذلك النهي عن الفعل نهي عنه وعن وعم ما لا يتم الفعل إلا به. تمام كما قلنا في الأمر الإنسان مأمور بفعل شيء ما يؤدي إلى هذا الشيء مأمور بفعله أيضا صح كذا ده في الأمر في النهي كذلك الفعل لو قلنا إن هذا الفعل يؤدي إلى هذا الفعل حتما وهذا الفعل محرم يبقى الفعل الذي يؤدي إليه أيضا هو إيه محرم يبقى ما قلناه في الأمر يقال مثله في الإيه في النهي النهي استدعاء التركي بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. يبقى الفرق ما بين الأمر والنهي هو نوعية المستضع في الأمر استدعاء الفعل وفي النهي استدعاء الترك الأمر استدعاء الفعل وفي النهي استدعاء الترك بالوترد صيغة الأمر طبعا الأمر أو النهي والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسويع أو التكوين يعني الأمر صيغة الأمر اللي هي افعل ترد لأكثر من معنى نحن هنا أن الأصل فيها أن تكون لمعنى الوجوب لكن قد تصرفها قرينة لمعنى أخرى قد تصرفها القرينة لمعنى الدعاء رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمن اغفر فعل إيه فعل أمر ومع ذلك هنا أريد به الدعاء قال اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا الفعل مرد به هذا الأمر يخسأ فيها ولا تكلمون مرد به ليس مرد به اللجوب نعم مرد به التكوين هو سيكون هذا حالك أنا تاه مني نص الآية افعل او لا تفعل سواء عليك اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم هل ليس هذا أمرا بالصبر إنه تسوية بين الصبر وعدمه اللي هو التسوية يبقى الأصوليين ذكروا أكثر من 27 معنى قد يرد الأمر لها لمعنى من هذه المعاني كلها لكن الأمر كله مداره على إيه على القرينة يصرف عن الوجوب بالقرينة قد يرد الدعاء قد يرد به التهديد أو التسوية أو التكوين أو غير ذلك من المعاني هذه المعاني كلها إنما يدل عليها القرائن إنما تدل عليها القرائن كنا ذكرنا قبل ذلك بعض أنواع القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب والنهي عن, عن التحليم صح كده؟ المبحث اللي بعد كده مبحث العام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر طبعاً احنا قلنا ان الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر هذه الأمور الأربعة من قواعد فهم لايه الألفاظ قواعد فهم لايه الألفاظ هذه القواعد هو ذكرها في مبحث لايه فهم كتاب اللهandez جمال ذكرها في مبحث الكتاب وبعد ذلك سيد سأتكلم على مبحث الصنّة لو مبحث في الإِ الأفعال طبعاً هو الوقت خلاص والكلام لكي يكون متصل إن شاء الله نبدأ المرّة القادمة من أول الكلام في الإِ في العام سبحان الله الحمد لله أنت استا فرنا طويل